يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة قال يئسوا من الآخرة كما يئس faru min